بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يَنزِلُ من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وَقَالَ الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب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 أولئك لهم عذاب من رجز أليم وَيَرَ الذي نَأوتُعِمَ الذي أُنزِلَ إلَكَ مِ الرَبِّكَ هو الحَبّ هو الحَبَّّ وَيهدي إلى صِرااط العزيز الحمد وَقالَا الذيينَكَفرَوه النَدُلُّكُم على رَجل يُونبّئُكمُم إ مززقُم كلُ مُمَزَّقَ يُونبّئُكمُمْ إ مزقُتُم كلُ مُمَزَّقٍ, ممزق إنكُملَ في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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا مَا لَبِثُوا فِي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 فقالوا ربنا بعد بَيْنَ أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ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 قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُنِيَ الَّذِينَ الْحَقَّقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا دوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم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 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَهُ مُتَنَاوِشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ